تلك مدينة سورية كبيرة هي مدينة دمشق مدينة دمشق مدينة كبيرة وقديمة وذلك بيت سوري كبير هو مدرسة قديمة هناك رشيد وبشرة وفاروق ونبيلة ذلك رشيد هو شاب سوري وهو أستاذ وتلك بشرة هي شابه سورية وهي أستاذة ذلك فاروق هو ولد سوري وهو تلميذ وتلك نبيلة هي بنت سورية وهي تلميذة ذلك ريف سوري وذلك بيت ريفي قديم هو منزل نبيل هناك مازن ورباب ورازي ووداد ذلك مازن هو ابو رازي وتلك رباب هي ام رازي ورازي ولد سوري ريفي هو تلميز ووداد بنت سورية ريفية هي تلميزة سألت وداد هل مدينة موسكو مدينة فرنسية يا رازي قال رازي لا يا وداد Мадинат муску, Мадина Тунрусый я.